بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 114. فأما من أعطى واتقى 115. وصدق بالحسنى 116. فسنيسره بَخِلَ 117. وَكَذَّبَ من بخل واستغنى 118.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 مَتَى نُجْزَى إِلَّا اِتِّغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يرضى